تقول نجد في المجمعات التجارية كثير من العري والفساد لا نملك ذلك الوقت كي نتحدث مع أخواتنا التائهات فهل ما نراه من منكر نحاسب عنه وجهنا لكلمات لها الواقع الأكبر على القلب لنحدث بها أقول الأمر بالمعروف أنهي عن المنكر ركن سادس كما قال كثير من أهل العلم من أركان هذا الدين نحن مجتمع, يحافظ مجتمع يريد أن يحافظ على الفضيلة ومجتمع يحارب الرذيلة ولن يكون هذا إلا إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر والخطاب عام للرجل والمر والمرأة من رأ منكم منكرا فليغيره فالمرأة تحتسب على المرأة والرجل يحتسب يحتسب على الرجل وعلى المرأة المرأة تحتسب على على المرأة والرجل يحتسب على المرأة وعلى وعلى الرجل فانصحيهن بارك الله فيك لا ترين المنكر وتسكتين لا تذهبين إلى السوق وانت لا تحملين معك شريط كتيب ضعيه في يدها على الله يغير, يغير في واقعها بهدية أو بكلمة أو بسيطة